ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فَلَا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه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 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ أَدْنِنِ الَّتِي وَأَتَّهُمْ وَمَنْ صَرَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ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 قالوا رَبنَا أَمَ التَّنَثْ نَتَيين وَأَحْيَ تَنَثْ نَتَينِ فَعْتََسْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ لَا خُروج مِن سَب فَكُ بِأََّهُ إذادُ أََ اللهَّ وَوحدَهُ كَفَرْتُم وَإِن يشرَك بِه تُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ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 111-لمن الملك اليوم 112-لله الواحد القهار 113-اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 114-لا ظلم اليوم 115-إن الله سريع وَاَذِرْهُمْ يَوْمَ لَا تَزِفُّ تَذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَأْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْعُيُونِ وَمَا تُخْفِي والله وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان آقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا فأشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله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 وَلَمَّ جَ أَهُ بِالحَقْنِ مِن عذِنَا قالَاُ قُتُلُ أَبَنَا أََّذِينَ آمَنُ مَأَهُ وَاسْتَحيونِ سَ أَهُمْ وَمَا كَْيدُكَافِرينَ إِلَّا فِي ضَلان 117. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا لين يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاء اكون بالبيلات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك قالبا فعليه كذبه وان الذي يئدكم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 إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد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 فَمذِلْلتُم فِي شَكِم مِم مَا جَأَكُ بِ خَتَّ إذ هَلَ قُلْلتُمْ لََ بَعثَ اللهَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُول كَذَلِكَ يُظِللُ اللهَّهُ مَنْهُو مُسرِفُم مُ تَابَ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبال وقال فرعون يا هامان بنني صرحا لعلي أبلغن أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وَمَا كَائِدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ 117. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر ننفع وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 لا دَارَمَ انَّمَا تَدْعُونَ لِهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدَدْنَا وَأَنَّمَا رَدَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَأْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُنُؤُ الدَّارِ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِأُلِلَ الْبَابِ صبر وَعدَ الله حَّ وَاستَغْفِ لذ بك وَسَبح بحَمدِ رَبكَ بالشي وَالبك إ الذينَ يولادونَ فيِي آاتِ الل بلِ س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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي لعما والبصير والذين آمنوا وأمنوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها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 119. كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 110. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم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 من نقَفَة ثمُ مِن لَقَة ثمُ يُخرِجُكم قفلْ ثمُ للتبل الغ شك ثمُ يُخرجُكمُم قِفلْلا ثمُ لتبلغ أشُدك ثمُ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 يَسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا وَإِنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شيئا 129- كذلك يضل الله الكافرين 120- ذلك بما كنتم تفرحون 121- في الأرض بغير الحق 122- وبما كنتم تمرحون 123- أدخلوا أبواب جعن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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ الله الذي جعل لكم لنعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكموا آياته فأي آيات تِلْكَ اِتَّنْكِرُونَ افَلَمْ في فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا آمَنَاوَ 124. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزعون 125. فلما رأوا بأسنا قالون